بسم الله الرحمن الرحيم آها ما عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى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 وقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا فَلَبِئْتَ سِرِينًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى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 قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اكتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى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 منزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا ورعوا أنعامكم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 وقد خاب ما نفترى أتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوا قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجوا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 اهم انها تسعى فاوجس في نفسه خيفه موسى قل لا تخف انك انت الاعلى والقينا في يمينك التلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر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 فلا أوقَعَ عيدَك وَرجكم من خلاف وول أصَدَّكم في جوهٍ النَّخ.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 ما لا يموت فيها ولا يحيا ومن ياته مؤمن قد عمل الصالحات فاولائك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى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 وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم على أثري واجلت إليك رب لترضى قال فإن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 فَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ وَرَبُونَ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَعَرًا مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى الس اَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَاهُكُمْ وَإِلَاهُ مُوسَى فَنَسِيَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَن لَّا يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مَنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فَتَنْتُمْ به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 م يَوْم يوم فَغ في الصور وَحش المجرمينَ يَومَائِذٍ زُرق يتخافَةُ نَبَهُ إلا بِسُْم إَّ عش نَحْنُ علملَُ بماَا يقولونَ إذ يقول أَمْسَلهُم قيقَة إلا بِذُم إلاا يَوم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 وَلا قدْ هِدِن إ آذَمَ مِنْ قبللُ فَنَس وَلَمْ نجد لَهُ عزم وَإِقُلنا للِمَلائِكَ تستدُول آدمَمَ خَسَجددُ إللاا إاب سَأَبَ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا لَعَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَوَ ۖ إِنَّ لَكَ أَن تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَحْرَىٰ ۖ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ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 لعل ترضى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 ولا ياتينا بايه من ربه او لم تاتهم بينه ما في الصحف الاولى ولو اننا اهلكناهم بعذاب من قبل لنقال ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك وَنَتَّبِعُ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَن نَّلَّ وَنَخْزَى قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى